و ن ا في مقطع الحديث عن ا ل س ي ر ة وحول أ ح د ا ث ولاده الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حيث كان حديثي بيت في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة عن ارهاصات ا ل و ل ا د عددناها وربما كان ا ع د د كثيرا فكانت كثافه معلومات دون تقصير نرجع ك لنفصل ابرتها فنرفقه بحديث اليوم ل ن على ث م ا ن على ث م ا ن تلك ا ل ر ح م ة المزداد من الله ل ه م ا الكون وهو ولاده حديث ف ق م ط ى صلى الله عليه وسلم انه اتسماه الله رحمه اتسماه الله ا ل م ؤ م ن ي ن رحمه ر ح ي م فهو أ ع ظ م ر ح م ة المزداد ل هذا الكون وما خلق الناس إ ل ا رحمه للعالم و ل ل ح ل م ي ن شهدت مسلمهم و ك ا ف ر ه على السواد فحين اقام ا ل ع د د فيهم ن ا د ت رحمه من ت ب ع ومن لم يتبع ف أ ق ا م بعده فيرغبات ا ل و ل ا د ة التي ذكرنا ابرزها ع ا ل ت ه ت ي ج في م ك ة و أ ت ي ن ا عليها بالتفصيل وتنكيش ا ل أ ص ف ا ل على ر ص و س ه ا في م ك ة أ م ا خارج م ك ة وفي الارض النهرين حيث كانت دار ملك كسرى مع ان ارض النهرين ليست ارضه ولكن كانت ملك عاره للقدس ففي ايوان كسرى في ارض النهرين اين ل ع إ ا وخلقناكم ي تراه في رأيته وهو أربع وغارب طاقب حيرا وخرج الابداع عن مجراه ف أ غ ر ق ا ل ن ا واخفضت ن ي ر ا ن ه التي لم تخفف منه ا ج ر ع ا ل س ت ف ع م ي ا وذكرنا شعرنا من الحاولين كيف جمع هذه ا ل ث ا ف ا في شعرته قال ان الله ولم يجد الذين ق ب ر و ل ا ن ج و ن بعد بلاغتكم و ج و ا ز م ك أ م ا في أ ر ب ع ش ف ت و خ ط ت لماذا اربع ب ا ل خ ط وفي ب ع ض في السيره خ ط في أ ر ب ع ه عشر ليس المحبوب لماذا وانني لا اقدر ق ن اضم لنا في أ ر ب ع ه ولكن سؤال اخوانكم الاسلامي عرف الجنود بان الامر فلن تتلقى بابا س ي ز د د عليه هذا ا ل م و ج و د الذي اختاره حليما له ان ا ط ب ط خلقه عبوديه وتنزي عليها فكان كل الكون قد اقترب ع سلطة وحين رغوها بميلاده ومن اجلاله م ومن ر للسلطة ه ة ا ج م للسلطة ومن ج وارحاق ل ل ر ا ورد صلى الله عليه وسلم مع فتح يوم الاثنين اطماع الربيع الاول العام بعد حادثه الدين بايام على ارجع التاريخ ليس ل ي ل ت الدين ولا بعيدا عنها بعدها بايام لذلك احتجرت من ارهاقات ولادتي اما عن بيت ولادتي وحديثها منه وهو مصدر التشريع ولدها ولد ا ل ط ب ي ق وسرع الناس ب ق ل ي ح ت ي فيه فوعد ج ه ي فلما س ئ ل منه أ خ ب ر بلسانه صلى الله عليه وسلم قال ولدته ط ب ي لا تها شجي سب ب ل د ت ه ا تقول أ م ي الحج الاب تقول و ض ح ت ولد محمد لا تها ح ض ر ت ر م بها لكن النساء هذا شرح من ا ل عند وليس قول ابيض النساء تلد ولدها مفتوحا على ظهره هكذا وجهوه إ ل ى العراق نائما على ظهره تتلقاه القائله او المولده على يديها اما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثنا القصبه خالف عرقا لا يجد ل ي ه ا فلم ينزل عنها بل نزل صلى الله عليه وسلم وجهوه الى الارض وظهره الى مرض النار م ع ت د ا على كفيه الصغيرتين و ر ب ت ي ه يقول ا ل ش ف ا ء رضي الله عنها ق م عبد الرحمن بن عوف وهي ا ل ق ا ب ل ة قالت تلقيته فلم تسقط على يديه فارتبط إ ل ى الارض واضعا كفيه الارض م ع ت د ا على ر ب ت ي ه رافعا ل ا ط ت الى السماء م م ن ا بنظره ا ل الجبد و ا ل ع ي ا ن أ ن ه لا ينظر إ ل ى ت ف ا ت ا ل أ م و ر بل إ ل ى عيلتها وكان ش د و ف إ ل ى أ خ ر ر ص ي الاخر قال قدر م ع ب د ل ا على شدتك وعلى ركبتك مومئا لرصده الى أي ضغطيه السماء فلما ت ل ق ن ا ه وجدناه مخزونا مقطوعا قره بيد قره الرصاصين ل نظيفا ً ليس عنه عضلات البلاد ا ه ي ن ا كثيرا ما حدث م ر ي ح المسك حتى ملاه ا ل و ا ق ع هكذا ن ا ل م ص ا ص ه نظيفا ً كثيرا ً مدعونا ً مخزونا ً م ق ص و ع ة ش ب ط ا بيد ا ل ق د ر ة الالهيه بلغت لك خطا ولم ا يكن ل أ ن ه ا زواج يجب ان تزال وهي سنه ماويه الى اياتها الختام فهي قصه زائده ولد صلى الله عليه وسلم مخلصا من هذه العضلات وساهدا الى الارض م ع ت د ا ً على ت ف ه ي أ ي ا ت السجود جاءت الى ضحى يقول و ه الصابر المصروف المشدد الرقيب اقرب ما يكون العقل الرقيب وهو الثالث ف مولده ل أ عقب ما ي ح ت ث قال بعض هذه ا ل ا ج ر ا أ اي من اجراء العلم والمعرفه لا من اقر الشهادات فلدي كل صاحب الشهادات عالق لنوته ولكن ا ي كل حاله تجري بما قال الشهادات قال بعض هذه الاجراء ان وجوده ساجدا كان ليميزه ويفصله على حق ص ف في ت ل ك ا ئ ل ه اني ع م حصان الرسول ا ل أ ي ن يفتحون ا ل س ل ا فلقد أ ف ض ح واضح عن حقوديته ورسالته ب ا ل ح ق ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم اخبر عن هذا الشئ فجاء تاكله اخطر ما يكون ح ف د الرسول والاخر وبرج مع النور ا ش ا ر ة الى م و ر النساء والحدثه وحدثت آ م ن ت ي كل هذا بحريمه ة سعديه و إ ن كانت هذه الصفات و ا ل ج ر ه ضبط احداثا لا مانع لانها مثل سلمه موضوع يومي حين حلمت حريمه نجت فيها طرحا اخر ثم رددت خاطفه من ا ل ا م ا ن حق الضبط قالت لها آ م ن ه ي ا الله ايا موسعه ياض لقد كنت ح ر ي ص ة علي لأن مدة قالت نفسي وارضحنا وارضينا و أ ح ب ب ت ان يضرب اليك ف ي ج ي و ي ق ض ع تحت ع ي ن ي قالت لا ل ادعو ا ل الطريقين حتى ت ق ل ق ي ن الصوت كنت حالك من زيارتك ا ل ق ا ل ح ه و ط ر ت كم ي ن مده الضعف فما بك قطعتها ونجحت ف ح ت ى ت ه ا عن ع ا د ي ت ك او غير مركب تمشي س اقرى ن معها وسلم في حفلات السلام ظهورا لخيار ل س ا م ت ك الى احراركما ن ثم تتجاوزه شن واجهك حتى اذا اتيت مكان م ح ب ط ا ب ح و م ا ل ت فيه واردت ان تقفز لجاتك الى نفسك ただし、8万5000円。 صلى الله عليه وسلم ل ل ق ب ا ئ ه ب ن كثرتك ماء فلا ي ج و د ا للكاتب ان يقول اشهد مع مع ان لا اله ل وأن ح الا الله د وان يقول محمدا ل ل بالطبع مع المقدمة رسول ر ذ الله من ق د إ ذ ا لا يكبر نصب ا ل ش ه ا ت ي ن من شانه ليس ا ل ش ر ولا يجوز بالضرائب ان ت ح د ا ي ن ا فاذا قلت اشهد ان لا اله الا الله يهتم ان تقول No! <laughs> ث ا ب ت الصفات واسمه العلمي ا فيها محمد فلا يقبل في دخول بالاسلام او تشهد ب ا ل ص ل ا ة او ا ف ت ت ا ح ي ة خ ط ب ة الا ان ي أ ت ي الانسان بهذا الاسم محمد وهو الذي صرح الله به في ا ل ق ر آ ن الكريم في مجال التعريف عليه لا في مجال النداء فالله تبارك وتعالى لم يناد نبيه باسمه في ا ل ق ر آ ن الكريم بياء النداء مجردا فيقول له يا محمد وهذا ا ل ق ر آ ن بين يديك ف ق ر ا ه متفحصا ولكنه نادى سائر ا ل أ ن ب ي ا ء والمرسلين ومنهم اولو العزم موسى و إ ب ر ا ه ي م ونوح وعيسى ما من نبي إ ل ا ناداه الله باسمه المجرد فقال عز من قائل يا عيسى ب ن مريم أ ا ن ت قلت للناس اتخذوني و أ م ي إ ل ه ي ن من دون الله فناداه باسمه المجرد قال تعالى وناديناه أ ن يا إ ب ر ا ه ي م قد صدقت الرؤيا قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى وقال عز من قائل يا نوح إ ن ه ليس من أ ه ل ك هؤلاء أ و ل و العزم ا ل أ ر ب ع ه وخامسهم وسيدهم و إ م ا م ه م باتفاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يناد باسمه مع أ ن الله قد جعلهم ن د ب ة له فقال واصبر كما صبر أ و ل و العزم من الرسل ف أ و ل و العزم هؤلاء ا ل أ ر ب ع ه إ ب ر ا ه ي م ونوح وموسى وعيسى كلهم نودوا بهذا النداء الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فلن تجد في ا ل ق ر آ ن الكريم ا ي ة تقول يا محمد بل يا ايها النبي او يا ايها الرسول ما نودي الا ب ص ف ة التعظيم والتفخيم يا ايها النبي او يا ايها الرسول اما ذكره محمدا ب ا ل ق ر آ ن الكريم فكان في مجال التعريف به قال عز من قائل محمد رسول الله ليس فيه اياء نداء محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم قال تعالى ما كان محمد كان أ ب ا أ ح د من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ليس فيه اياء النداء وهكذا إ ذ ا ما استعرضت ا ل ق ر آ ن تجد أ ن الله لم يناديه باسمه المجرد ل أ ن النداء بالاسم المجرد ليس فيه عظيم توقير ولكن الله وقر نبيه وعزره وعظمه والتعزير والتعزيز ر و ا ل ت ع ي ز والتوقير فلم يخاطبه إ ل ا بيا أ ي ه ا النبي او يا ايها الرسول فعلى هذا ك م ت معاني اسمه صلى الله عليه وسلم واصبح اسم محمد مع ارهاصات ولادته حديث اهل م ك ة وارضعته امه صلى الله عليه وسلم س ب ع ة ايام من تاريخ ولادته ولقد غلط من قال من, من, من اصحاب السير أ ن أ م ه لم ترضعه ونشد إ ل ي ه ا أ ن ا ش ي د ما يقولها بعض الدراويش فليس لها أ ص ل في سند من ص ح ة نعتمد عليها الثبت أ ن أ م ه أ ر ض ع ت ه ولكن أ و ل من أ ر ض ع ه حتى يشتد عودها بعد ا ل و ل ا د ة أ ر ض ع ت ه س و ي ب ة س و ي ب ة مولاه عمه أ ب و لهب وهي التي بشرت أ ب ا لهب بولادته فمن فرحه حين بشرته وقالت ولد ل أ خ ي ك عبد الله ولدا ذكرا قال أ ح ق ا يا س و ي ب ة قالت نعم قال أ ن ت ح ر ة ف أ ع ت ق ه ا فكانت أ و ل من أ ر ض ع ت ه س و ي ب ة واستعرضوا معي في خطب مضت حين ذكرنا فضل ا ل أ س م ا ء التي اختارها الله ل أ ن تكون ا ل ح ل ق ة ا ل أ و ل ى ا ل م ح ي ط ة بنبيه فجعل أ م ه آ م ن ه وما في ك ل م ة ا ل أ م ن من معنى تطيب له النفوس وترتاح إ ل ي ه ف أ م ه آ م ن ه و ا ب ن ة واب أ م ن وهبه هذا في أ م ه أ م ا أ ب و ه فعبد الله ليس عبدا لغير الله كان في أ ع م ا م ه عبد ا ل ع س ة وعبد الدار ولكن أ ب ا ه اختاره الله أ ن يكون عبد الله ف أ ب و ه عبد الله وأما, الحاضر واما القابله التي قامت بتوليدي ونزل على يديها فاسمها الشفاء ام عبد الرحمن بن عوف واما المرضعه الاولى فسويبه تصغير السواب واما الحاضنه له والمربيه فاسمها بركه الحبشيه ام ايمن هل تتتبعون معي معاني هذه الاسماء ما بين أ م ن و ب ر ك ة و ع ب و د ي ة لله و ث و ي ب ي ة تصغير الثواب و أ م ا المرضعه الكبرى ف ح ل ي م ة السعديه ما أ ج م ل الحلم والسعد حين يرضع النبي صلى الله عليه وسلم لبانهما ف ث و ي ب ة هذه التي بشرت عمه ف أ ع ت ق ا جاء في صحيح البخاري عند باب قوله تعالى و أ م ه ا ت ك م ا ل ل ا ت أ ر ض ا ن ك م أ ي فيما يحرم من النكاح فذكر أ م ه ا ت النبي اللواتي ارضانه أ ي أ م ه ا ت ه من الرضاع فذكر س و ي ب ة وعند ذكر س و ي ب ة م س أ ل ة لا بد أ ن نعيها جاء في الحديث م ت ع ن ي ن ي ر و ا ي ة البخاري م ع أ ن هناك روايات لغيره فيها ز ي ا د ة لا أ ف ت ق ر إ ل ي ه ا فليس كل ز ي ا د ة تحمد فجاء في صحيح البخاري ب أ ن العباس عم النبي أ خ ا ابا لهب ر آ ه بعد موته وكان موت أ ب و لهب بعد م ع ر ك ة بدر تماما ب أ ي ا م أ ص ي ب بداء أ ه ل ك ه جعل أ و ل ا د ه ينفرون منه خ ش ي ة العدوى فما غسل ه ولا كفن ه وكان التغسيل والتكفين موجود عند العرب ولو بدون ش ر ي ع ة فكانوا يغسلون موتاهم ويكفنونهم وان كانت على خلاف قليل عما نفعله في شريعتنا لكن ابناء ابي لهب لم يغسلوه ولم يكفنوه خ ش ي ة العدوى من الداء الذي قضى عليه فلما طال مكسه في البيت يومين وثلاث وهم يتشاورون كيف ندفنه حتى يخشون ان يحملوه فيدفنوه فخشوا ا ل س ب أ ي العاره و ا ل ش ت ي م ة فقالوا كيف ن ص ن ع فاتفقوا على ان يردموا جدران البيت عليه ردما ثم يطمره بالتراب فكان قبره ع ب ا ر ة عن تل من التراب ردم عليه البيت ردما لم يدفن كما يدفن سائر الناس دفنا خ ش ي ة العدوى من مرضه فرؤي ا بعد ان مات ر آ ه اخوه العباس بن عبد المطلب فقال اي ابا لهب وكان لقبه ابا لهب ليس عند نزول الوحي على رسول الله فحسب لا بل ابو لهب واسمه عبد ا ل ع ز ة كان يعرف ب أ ب ي لهب قبل أ ن ينزل الوحي على نبينا فجاء ا ل ق ر آ ن يسميه أ ب ا لهب باسمه المشهور بكنيته ا ل م ع ر و ف ة فقال تبت يد ابي أ لهب وتب و إ ل ا لو كان ا ل ق ر آ ن سماه أ ب ا لهب وهو لا يعرف بهذا الاسم من قبل ما ضره شيء لقال أ ن ا لست أ ب ا لهب ولكنه كان يعرف ب أ ب ي لهب لماذا لا إ ل ى النار كان من ش د ة جماله إلى ر أ و ه قالوا ك أ ن وجهه يتوقد ولا يخرج عن الوقت إ ل ا نور فمن ش د ة جماله لقب أ ب ا لهب وسبحان من أ ل ه م الناس أ ن يلقبوه بذلك فهو أ ب و لهب تبت يد أ ب ي لهب وتب فلما ر آ ه أ خ و ه العباس قال ماذا ر أ ي ت بعدنا يا أ ب ا لهب كيف حالك ماذا ر أ ي ت بعدنا أ ي بعد أ ن فارقتنا ماذا كان مصيرك كما قال البخاري قال لم أرى بعدكم هذه ار ل ع ب ا ة لم أرى بعدكم ز ي ا د ة غيره قال لم أرى ر بعدكم خ ي ار هذه به ذ الزيادات المفاقعة مقام مفعول به لم في ت ك في رواية ا ل بعدكم خ ا إلا قال ر أرى ي لم أنه ب التقدير لم معروف أرى أنه خيرا أو لم أرى شيئا يسرني. لم أرى بعدكم غير أني لم لم بعدكم يسرني غير شيئا في ي كل و قال ن انتبهوا ى ا لم ح د ي ث ل ار ى بعدكم غير اني في كل يوم كل اسقى من هذه قال ومد يده ونصب ابهامه فاذا صنع الانسان بيده هكذا كان هنا ن ق ر ة ص غ ي ر ة تسع الى قطرات من الماء قال اسقى ارى لم كل بعدكم يوم غير اني اسقى في هذه كل يوم اثنين هذه بفرحي بمولد محمد واعتاق ثويبه الحديث للبخاري فاذا كان ابو لهب وقد نزل فيه ق ر آ ن يتلى و أ ن ه من أ ه ل النار يسقى كل يوم اثنين من ن ق ر ة بين إ ب ه ا م ه و ا ل ش ا ه د ل أ ن ه فرح بميلاد محمد ف أ ع ت ق سويبه فما بالك بالمسلم الموحد الذي يصلي أ و ق ا ت ه الخمسه ويفرح يوم ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم فسويبه اذا اعتقها أ ب و لهب فرحه ولولا ا ل ف ر ح ة ما اعتقها اعتقها فرحه فكانت اول من ارضى ايضا فرحه هذا الذي كان سبب ع د ق ي لاعطه خالص غذائي وهو اللبن اي الحليب فارضعته حتى اذا اشتدت امه حالها من ا ل و ل ا د ة ارضعته فارضعته امه س ب ع ة ايام باتفاق وهذه ا ل أ ي ا م التي يجهلها كثير من الناس اليوم وقد أ ث ب ت الطب الحاضر العصري ق ي م ة لبن ا ل أ م في ا ل س ب ع ة أ ي ا م ا ل أ و ل ى المعروف عند العوامل هذا الاصطلاح حليب ا ل ل ب ا لا يعدله غذاء على وجه ا ل أ ر ض على ا ل إ ط ل ا ق ولا كل الكلوكوز المركز حليب ا ل ل ب ا س ب ع ة أ ي ا م ينبني به عود وعظم الصبي ف أ ر ض ع ت ه أ م ه س ب ع ة أ ي ا م ثم التمسوا له المراضع ولم المراضع لم لا تطلعه أ م ه كانت ع ا د ة العرب وخصوصا في م ك ة وخصوصا في م ك ة أ م القرى ل أ ن فيها ساده العرب من قريش يحبون أ ن يربى الصبي خارج م ك ة ل أ ن م ك ة كما سماها ربها أ م القرى ف ي أ م ه ا أ ه ل القرى في المواسم و إ ذ ا ما جاء الناس في المواسم قد يحملون معهم ا ل أ و ب ا ء فكانت م ك ة م ظ ن ة وباء في كل عام في مواسم الحج ف ي أ ت ي ه ا خارج أ ه ه ل اهلها ذ ا كانت من ومن مكة تهة تهة أخرى ا ا خ ت ل ط بالقبائل بالعربية الحديث والنطق يتعلمون لكنة منهم فبعض أ ل ف ا ظ ه م كان قد ط ر أ عليها التغيير والتبديل فهي لا ترجع إ ل ى ا ل ع ر ب ي ة ا ل ص ح ي ح ة ا ل ه ا ر ب ة فكانت ا ل ب ا د ي ة من أ ط ر ا ف م ك ة ص ح لسانا من اجل م ك ة و أ ن سادات قريش يحبون ه وان تتفرغ ا ل ز و ج ة لهم فلا تشتغل ب ت ر ب ي ة ولد ولا حضانته ولا ارضاعه او يزعجهم ببكائه فكان عرفا متبعا ن يسترضع اولاد ا ل س ا د ة من العرب في م ك ة خارج م ك ة ليتعلموا اللسان الصحيح اول ما يلقطون و ي ب ع د و ن ه م عن ا ل أ و ب ا ء التي قد تجرها المواسم و أ ن ت ت ف ر غ ا ل س ي د ة ا ل ق ر ش ي ة لسيدها فلا يوجد في البيت ما ينغص صفاءه وجرى عبد المطلب على ع ا د ة قومه ف أ خ ذ يلتمس لمحمد المراضع مع أ ن أ ب ا ه غير موجود فقد سقطت هذه ا ل ص ف ة ولكنه يريد وان يكون صاحب لسان قوي قوي ب ل غ ة قومه و أ ن يبعده عن وباء م ك ة وحتى لا يقال ل أ ن ه يتيم إ ن ت ق ص حقه فلم يلتمس له ا ل م ر ا ض ع فالتمسوا له ا ل م ر ا ض ع ف أ ق ب ل ت ق ا ف ل ة من بني سعد فيها ح ل ي م ة السعديه ويطلبن ا ل ص ب ي ة الرضا فكما جاء في كتب السيره مرت به عدد من نساء بني سعد فاذا قلن اين اباه قالوا لا اب له فهذا جده عبد المطلب فتخف الرغبه لانه يتيم قائلات ومعتذرات انه قد لا يوفي جده حقه كما يوفي الاب وكانوا يلتمسون بذلك مزيد العطاء في حسن التربيه والارضاع ومحيئه الله هي التي تحكمت ص ر ف الله أ ن ظ ا ر سائر ا ل ن س و ة حتى لا يكون في أ س م ا ئ ه ن ما يؤثر بالمسمى واختص له ح ل ي م ة السعديه ليكون الحلم والسعد فيها أ م ا عن حليمه فلقد خرجت مع قومها وهي أ ض ع ف نساء بني سعد ف ق ي ر ة أ ت ت على ق م ر اكان ء أ قمراء يعني أ ن ث ى الحمار ع ز ك م الله ومعهم شارف هي وزوجها ومعهم شارف والشارف هي ا ل ن ا ق ة التي لا يوجد فيها حليب ض ع ي ف ة ه ز ي ل ة تقول لنا صبي والله لا نبيت ليلنا من صياحه وبكاءه فليس في س د ه ما يغذيه ولا في ناقتنا ما يرويه فلا ننام ليلنا ولا يوجد ما نتغذى نحن به فكانت كلما ا ب ط أ ت على الركب قالوا هيا يا ح ل ي م ة لقد ا ب ط أ ت ع ل سير ضعيفكم حتى إ ذ ا ما أ ت ت م ك ة وعرض عليها محمدا صلى الله عليه وسلم ترددت كسائر ا ل ن س و ة فيه إ ل ا أ ن الله أ ل ق ى محبته في قلبها فقالت لزوجها ف ل ن أ خ ذ ه وكان زوجها يكنى ب أ ب ي ك ب ش ة فقالت ن أ خ ذ ه واسمه الحارس الحارس بن عبيد الله قالت ن أ خ ذ ه يا أ ب ا ك ب ش ة قال خذيه فعسى بحسنه يتمه يبارك الله لنا فيه ف أ خ ذ ت ه ح ل ي م ة ورجعت إ ل ى مضارب قومها فلن ترضعه في الطريق حتى إ ذ ا جلست في حيمتها عرضت عليه ثديها الايمن ف ا م ت ل أ لبنا ودر ولم يكن في صدرها ما يغذي صبيها فشرب صلى الله عليه وسلم حتى ارتوى و ت ف ا ج أ ت ح ل ي م ة من اين جاء هذا اللبن وهي لم تكل دسما ولا حليبا ولم تتغذى بشيء هي على حاله ا بارك الله في صدرها فدر اللبن خير ما يكون ثم نقلته الى ثديها الايسر ف أ ع ر ض عنه فلم يلتقمه هنالك تكلف في حديث لبعض كتاب السير أ و رواه الحديث أ ن ه رضع اليمين تيمنا ولم يرضع ا ل أ ي س ر ل أ ن ه لا يحب التشاؤم في ا ل أ م و ر نقول هذا تكلف ولكن الذي اراه و أ ع ت م د أ ن الله قد أ ل ق ى في روعه وهو طفل الرضيع أ ن يكون عادلا من اليوم ا ل أ و ل ف أ ل ق ى الله في قلبه أ ل ا يلتقم الثدي الثاني ل أ ن ه ا ترضع اثنين ترضع نبينا وترضع ولدها فاكتفى بثدي وترك ا ل آ خ ر للشريك في اللبن فكان أ و ل من عدل صلى الله عليه وسلم فلما ارتوى وضعته أ خ ل ت ولدها فوضعته على الثدي الثاني فرضع حتى روي وناما بخير ل ي ل ة تقول قام زوجي إ ل ى شارفنا قال لعلنا نجد في د ر ه ا شيئا نشبع كما شبع ط ب ي ا ن ا قالت فقام الى شارفنا فوجدها تضد لبنا فحلب فشربت وشرب ونمنا بخير ل ي ل ة فقال لي ابو ك ب ش ة تعلمين يا ح ل ي م ة انك قد اخذت ن س م ة م ب ا ر ك ة ا ك ت ن ي ما جرى لنا من خير على رفاقنا فلما كان يوم أو يومين واكتفى الركب بأخذ بأخذ الرضع يوم يومين كان او باخذ أ ص ل و ا راجعين إ ل ى بلادهم فركبت ح ر م ة على أ ت ا ن ه ا التي أ ت ت عليه وفي حجرها محمد صلى الله عليه وسلم و أ م ا صبيها ا ل آ خ ر ف أ ع ط ت ه ل أ ب ي ه قالت فانطلقت بي اتاني أ ق و ى ما تكون في الركب حتى قال لي ص و ي س ب ا ي ما حالك يا ح ل ي م ة ما أ م ر ك لقد أ ت ي ت بنا على أ ت ا ن ك أ ع ي ي ت الركب فهل استبدلتها ب م ك ة تقول لا والله هي التي أ ت ي ت عليها من ديارنا يقول فما ش أ ن ه ا فقد سبقت الركب وانهم لا يجدون السير ة ويغذونه لا يدركون ح ل ي م ة فبقيت ح ل ي م ة و ب ش ض ن ه ا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ط ر ي ع ة الركب عندما عادوا الى ديار بني سعد ومع ذرة ل ل ولقد ق و ف عند هذا ا ر مراعاة لحالة الصحية فإن لبدنك عليك لبدنك ح فإن قلت ا فأعطي ك ذي وإذا حديثنا في حق حقا قادمة مواصلة ما كان الإنسان إلى جمعة م ر ا ا ح أعطى ودون أ ج ا أ أكثر أدعوه أ ف ا د ت م موقنون ولقد قلت ودون اعداد ب ة ولقد ودون قلت إ مسبق في جمعتي قبل ا ل م ا ض ي ة م و ا ص ل ة ل ل س ي ر ة في ذلك المقطع الذي هو من ب د ا ي ة ا ل س ي ر ة ح ا د ث ة الاسترضاع او الرضاع قدمنا حديث ح ل ي م ة رضي الله عنها ونقول رضي الله عنها لا لانها مرضع فقط بل لانه ثبت اسلامها فلقد اسلمت فرضي الله عنها فحازت شرفا لم يحزه غيرها ارضاع و ح ض ا ن ة و ص ح ب ة فرضي الله عنها وارضاها حدثت ح ل ي م ة انها قدمت م ك ة مع ركب لها على اتان ه ز ي ل ة والقمراء التي في لونها البياض مع صويحبات لها يلتمسن الرضع في م ك ة وكان نصيبها حتى لا اعيد ما قلت كان نصيبها انحازت بسيد العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وشرفت س ل م و ان تكون حاضنه ومرضعه ولقد اراها الله من بركته وكرامته ما حدثت به وهم لا يعون مصدر هذه ا ل ب ر ك ة ولقد قدمنا لذلك وانتهينا وهي في طريقها ع ا ئ د ة الى ديار بني سعد علمنا كيف كان شارفها والشارف هي ا ل ن ا ق ة ا ل م س ن ة لا يوجد في ثديها ما تبض به من ق ط ر ة لبن فمنذ اخذت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي س ل م و اول ل ي ل ة بعد ان رضع ثديها الذي ما كان فيه ما يغذي ابنها, ابنها الاصل ب ن ه ا ا غير النبي صلى الله عليه وسلم اصبح ثديها يروي الصبيين بل ويزيد على ذلك وقام زوجها الى الشارف فوجادها حافل اي يتفجر ضرعها لبنا وعادت على اتانها الهزيل فاعيت ا ل ر ك ب ة ان يلحقوا بها لا ان ينتظروها وهم ي س أ ل و ن ه ا يا حليمه اليست اتانك التي اتيت عليها تقول بلى والله انها ل ئ ي ا يقول فما ش أ ن ه ا والله ان لها ل ش أ ن ا عندما قدمنا اعيتنا ضعفا ونحن ن ن تحدث ظ ر ه ا والان اعيتنا و ن صدقا ن نلحق لا بها كيف لا بها ق كيف و اصبح على ظهرها سيد الوجود صلى ح على عليه الوجود الله وسلم سيد د ت حليمه بكل هذه الارهاصات ولقد بينا معنى ا ل ا ر ه ا ص ة يوما وكل هذه البركات التي ر أ ي ت ه ا وهي لا تعرف مصدرها الا انها قد حضنت يتيما فيظن انها ب ر ك ة حفت بيتيم تقول حليم ما ان نزلنا ديار بني سعد وعدت الى منزلي وادخلت رضيعي محمدا فيه ما بقي بيت في بيوت بني سعد الا فاح منه ريح المسك فوجد بنو سعد جميعا طيب ريح منازلهم يشمون رائحه المسك تفوح من منازلهم دون ان يضع احد فيها مسكا او يدعك فيها بخورا تقول و أ خ ذ ن ا نلتمس من بركاته إ ن غنمي لتسرح مع غنم القوم و إ ن ا في س ن ة شفاء و ا ل س ن ة ا ل ش ه ب ا ء أ ي ا ل س ن ة الجدباء لا مطر ولا عشب يرعى بها الغنم وسميت ا ل ش ه ب ا ء تشبيها ل أ ن ه إ ذ ا لم يكن ربيع ا ب ي ض ة ا ل أ ر ض فلا عشب فيها ف أ ص ب ح اللون لون ا ل ش ه ب ا ء أ ي البياض تقول تسرح غنمي مع غنم القوم فيقول الرعاه غنم ح ل ي م لا ترفع ر أ س ه ا وترى ا ل خ ض ر ة في أ ف و ا ئ ه ا وتعود لبنا اي قد ا م ت ل أ ت أ ض ر ا ع ه ا لبنا يعني حليبا وتعود غنم القوم كما هي لا لبن فيها ولا أ ح د يحلب و إ ن ه ا في المراعي تربض فلا تجد عودا ت أ ك ل ه فيقول الناس ارعوا غنمكم واسرحوا حيث تصرح غنم الا ترون انها ترجع بطانا لبنا و ا ل خ ض ر ة في افواهها يقولون واين ا ل خ ض ر ة لا نرى ذلك الا في غنم حليمه ة الحديث وان لم يكن عن مسلمين يكن و عن ر ذلك الوقت وليس له السند الذي يشترط في الحديث ولكنه شاع وانتشر ف ل ك ث ر ة حديث الناس به اصبح مصدرا موثوقا اذ ان رواتنا نقلوا هذا عن كل اهل م ك ة شاع بهم ذلك الخبر اذ ان ح ل ي م ة حدثتهم ولم حدثتهم حين طلبت تمديد م د ة الرضاع بدل ان تكون عامين استرضعته عامين اخرين وتقول ح ل ي م ة حين ا س ت أ ن س الناس بمحمد وبركته اصبح لا ينزل باحدهم داء او مرض الا جاء الينا واخذ كف الصبي فوضعها حيث يشتكي او حيث المرض برا باذن الله فورا وكانوا يصنعون ذلك ايضا ا ل ى مرض لهم بعير او هزلت ش ا ت ي أ ت و ن الى دارنا فيقول اين محمد ف ي أ خ ذ و ن يد الصبي الصغير ويمرونها على كل ذ ه ا ع ة ومرض ف ي ب ر أ باذن الله تماما شاع هذا في ديار بن سعد في بن فرغبت ح ل ي م ة بتمديد ا ل م د ة و ر أ و ا هذا الصبي يشب باليوم شبابا لا يشبه غيره من ا ل ص ب ي ة لقد اتم م د ة الرضاء عامين وينظر اليه و ك أ ن ه ابن اربع سنين جفرا من الغلمان اي كامل النمو الممتلئ وعندما ف ط م كان حديثه حسن لا يهذر كما يهذر ا ل ص ب ي ة تقول حليمة فلما أ ت م العامين ذهبت إ ل ى أ م ه وما زلت أ س ت ر ض ي ه ا و أ ح د ث ه ا و أ ر غ ب إ ل ي ه ا أ ن ترد صبيي معي طمعا في بركته وما أ ص ا ب ن ا من خير لقد أ خ ذ ن ا ه وليس لنا إ ل ا أ ع ن ز ا عجافا فما مضى العام حتى فاقت الثلاثمائه لقد بورك في نسلها وبورك في لبنها حدثت ح ل ي م ة كل ذلك ل ا م ن ة ام محمد صلى الله عليه وسلم فالنت ا م ن ة رضي الله عنها ايضا ان يرجع محمد عامين اخرين مع ح ل ي م ة الى ديار بني سعد واوصتها به خيرا فعادت ح ل ي م ة بالصبي تقول ح ل ي م ة ونحن في طريقنا مر بنا قوم من ا ل ح ب ش ة وكانوا يدينون ب ا ل ن ص ر ا ن ي ة وكان فيهم الرهبان فقلت ا س أ ل ه م عن صبي هذا فعرضته عليهم قل تحدثوني عن ش أ ن ولدي هذا لقد ر أ ي ت حين حملته كذا وحين وضعته كذا وانني ش أ ن ه كذا وكذا واخذت تحدث وتجمع ما سمعت من امه عن حمله وولادته وما ر أ ت هي من ايام حضانته ورضاعه قال فلما كلمتهم اخذوا الصبي ة فاطالوا النظر اليه وقلبوه ونظروا في عينيه وقالوا ايشتكي عينيه قلت لا قالوا فما هذه ا ل ح م ر ة وكان في بياض عينيه ح م ر ة و ا ض ح ة قالت في عينيه منذ ولد لا ت فكشفوا ا ر ق ه ف عن ظهره ف ر أ و ا خاتم ا ل ن ب و ة عند كتفه الايمن فقبلوا ر أ س ه وقالوا والله نبي والله نبي قالت وعيت كل ذلك وانا لا ادري ما نبي فلم تعرف ك ل م ة نبي والانبياء في ارض م ك ة وما حولها قالت فرجعت به فلما كاد ان يتم العام الرابع وكانت تزيره امه وجده في نهايه ة كل عام فلما مضى الثالث عام ا مضى و س ت ل الرابع أي لم عامهم اي ي كل م ا ل عام الرابع كان قد ب د أ ينطق وينطق ب ا ل ع ر ب ي ة ا ل ص ح ي ح ة لانهم يرضعون ا ل ل غ ة مع لبان الام فلا تكسر فيها ولا ع ج م ي ة كان ينطق الصبي بافصح ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة منذ ان ينطق قالت ح ل ي م ة فقال لي يوما يا اماه اين اخوتي لا اراهم في النار ه قلت يا بني يسرحون لنا بغنم من الليل الى الليل ا ن يخرجون من الصباح فلا يعودون الا في المساء قال ارسليني معهم فاني احب ان اسرح معهم كما يسرحون فلا اجد من الاعبه في النهار والصبي يميل ب ط ب ي ه وان كان نبيا فهو بشر يميل الى ان يلاعب اقرانه فلا يطيب له ان يكون صبيا بين رجال كبار ونساء قالت فقلت حبا وكرامه فسرحته معهم في اليوم الثاني فعاد مسرورا نشطا فاوصيت اخوته به خيرا واصبح يغدو معهم كل يوم ويعود حتى كان يوما لم تحدده ح ل ي م ة حتى كان يوما فلما انتصف النهار جاءنا ابني اي ابنها الحقيقي جاء اخ له ابني وهو يشتد اي مسرع وهو يقول يا اماه يا ا ب ت ه ادركا اخي القرشي محمد قلنا وما به قال لقد جاءه رجلان فصعدا به ذروه جبل وهما الان قد شقا في بطنه ويسوطانه فما اراكما تدركانه حيا قالت فقمت انا وابوه اي ابوه من الرضاء نشتد مسرعين حتى اتيناه فوجدناه جالسا في ذ ر و ة جبل منتقعا لونه فاكببنا عليه نقبله ونحضنه وقلت ف ي ذ ا ك نفسي وابي وامي ما بك يا بني قال خيرا يا اما لا, أم لا تروعي قلت حدثني ما الذي جرى قال بينما انا مع ا ل ص ب ي ة العب اذ جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فقال أ ح د ه م ا للآخر أ ه و هو قال نعم هو فاحتملني ثم صعد بي ذروه ة ذ ا الجبل ثم اضجعاني على ظهري و ش ق بطني فسمعت أ ح د ه م ا يقول ل ل آ خ ر أ خ ر ج قلبه ف أ خ ر ج ه قال انتزع تلك ا ل ع ل ق ة فانتزع شيئا أ س و د ف أ ل ق ا ه ثم غسلاه بماء بارد ورداه إ ل ى مكانه فقال قد الأول الآخر قد قد انضيت او ق د فعلت ما كلفت به تنحى ثم جاء الاخر فوضع يده على صدري وامرها فالتام ل البطن كما كان ثم قال تنحى زنه ب ع ش ر ة من امته قال فوضعوني في شيء ووضعوا ع ش ر ة رجال في شيء اخر فرجحت ا ل ع ش ر ة وطاش ا ل ع ش ر ة فقال زنه ب م ا ئ ة فوضعوني في ك ف ة ووضعوا م ا ئ ة في ك ف ة فوزنتهم وطاش ا ل م ا ئ ة ثم قال زنه ب أ ل ف فوضعوني فوضعوا أ ل ف ا فوزنتهم وطاش ا ل أ ل ف و أ ن ا أ ن ظ ر أ خ ش ى أ ن يسقط بعضهم علي ثم قال أ ح د ه م ل ل آ خ ر لو وزنته ب أ م ت ه كلها لوزنهم ورجح بهم ثم ن ظ ر إ ل ي وقالا لا تروع يا محمد لا تروع يا حبيب الله لو علمت ما يصنع بك وما يراد لقرت عينك ثم ق ب ل ر أ س ي وطارا في الفضاء وها انا بخير فلما قص هذه ا ل ق ص ة على امه خافت هي وابوه فحدثوا من يثقون مستشيرين ماذا نصنع هل اصاب الصبي شيء من الجن هل اصابه شيء من مرض ما الذي جرى هل اعتدى عليه احد فغلبوهم على امرهم ان يذهبوا به الى كاهن وقبل ان نذهب الى الكاهن لنستدل ب ا ل ق ر آ ن الكريم على صحيح ما جرى ف ق ص ة شق الصدر ث ا ب ت ة في ا ل ق ر آ ن الكريم وقد افرد الله سبحانه وتعالى لها س و ر ة في ا ل ق ر آ ن باسمها ألم نشرح. فقال عز م ل قائل ممتنا على نبيه وحبيبه بعد ان اخبره ب س و ر ة الضحى ما الفضل الذي حفه به والضحى والليل اذا سجى لله ان ي ق س ب بما شاء وليس لنا أ ن نقسم إ ل ا به ف إ ن أ ق س م بشيء ف إ ن م ا يدلنا على عظيم منزلته ويشد انتباهنا إ ل ى آ ل ا ء الله ونعمه فقال والضحى والليل إ ذ ا سجى ما ودعك ربك وما قلا أ س ب ا ب النزول ومهنى ا ل س و ر ة سنعرض لها عند بدء نزول الوحي ما ودعك ربك وما قلا و ل ل آ خ ر ة خير لك من ا ل أ و ل ى ا ل ا خ ر ة التي تنتظرك يا محمد خير لك من الاولى من الدنيا كلها ولسوف يعطيك ربك فترضى قسم فما زال الله يعطي نبيه ويكرمه يوم ا ل ق ي ا م ة حتى يرضى ولا اراه على عظيم خلقه يرضى ومؤمن موحد من امته غير راض ومعذب هذه بشرى ل ل ا م ة كلها ولسوف يعطيك ربك فترضى أ ل م يجدك يتيما ف آ و ى ووجدك ضالا فهدى متحيرا والضلال ضلال نوراني لا ضلال ظلماني أ ي ح ي ر ة فيما يعبد و أ ي ن يتوجه وهل هذه ا ل أ ص ن ا م تصلح أ ن تكون آ ل ه ة قلنا سنشرح ا ل ص و ر ة و أ س ب ا ب النزول عند بدء الوحي إ ن شاء الله تعالى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم ة فلا تقهر لانه ن ش أ يتيما فعرفه م ر ا ر ة اليتم ثم شد انتباههه الى ك ر ا م ة اليتيم وعظيم درجتها حتى قال صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في ا ل ج ن ة هكذا جنبا الى جنب م ن ز ل ة الى م ن ز ل ة لا يتقدمها الا د ر ج ة ا ل ن ب و ة كتقدم هذا على هذا الاصبع بشيء من الطول انا وكافر اليتيم في الجنه ة ك ذ ا فاما اليتيم فلا ت ق هكذا ر تنهر واما واما بنعمة ب فحدث ويردف الله ه ه ل الم、نشرح. فالنعمة اولا س بسورة و ر نشرح نشرح صدرك ة هنا لك يذكره الله عز وجل بنعمه عليه أ ل م نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أ ن ق ض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فلا يذكر الله إ ل ا وذكرت معه يا محمد الا تسمعون المؤذن خمس مرات كل يوم يقول على الماذن اشهد ان لا اله الا الله ثم اشهد ان محمدا رسول الله ولا يقبل الاسلام الا بهما ولا تصح صلاتك الا بهما ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ف إ ذ ا فرغت فانصب و إ ل ى ربك فارغب فثبتت ح ا د ث ة شق الصدر في ا ل ق ر آ ن الكريم هي التي رويناها وكانت أ ي ا م الرضاع وهذه أ ص ح الروايات و إ ن ذكر في كتب السير أ ن ح ا د ث ة شق الصدر تكررت أ ي ا م الرضاع و ل ي ل ة المعراج ا ل أ ص ح هي ا ل أ و ل ى ايام الرضاع وقد شاع هذا الحديث في م ك ة وقريش بان محمدا وقع له كذا وكذا في ديار بني سعد ولا يعلمون مصدر ذلك قالت غلبني قوم ابي ذئيب اي زوجها من بني سعد ان اذهب به الى الكاهن ولكن الصبي كان يقول وما اريد من الكاهن وما يريد الكاهن مني ليس بي ا ذ ن وليس بي شيء مما تظنون انا بخير ولكنهم غلبوه لصغر سنه فحملوه وذهبوا به الى الكاهن فاخذت ح ل ي م ة تحدث الكاهن بما وقع له فقال الكاهن اسكت يا ا م ر أ ة ودعيني اسمع من الصبي فهو ادرى بما جرى له حدثني يا غلام ما الذي جرى لك قالت ف أ خ ذ محمد يحدثه ب أ ف ص ح نطق موضحا ما جرى له لم يزد ك ل م ة ولم ي ن ق س ك ل م ة عما حدثنا إ ي ا ه على الجبل ر و ا ي ة ث ا ب ت ة قالت فلما أ ت م حديثه قام الكاهن على قدميه وصرخ ب أ ع ل ى صوته وكان من قوم هذيل فصاح يا لهذيل يا للعرب من شر قد اقترب ان هذا الغلام لينتظر امرا من السماء يغير به دينكم ويسفه به احلامكم ويملك زمام امركم اطيعوني واقتلوه قالت حليم ة ف أ خ ذ ن ا الصبي منه وقلت له لانك اجن منه واعته إ ن كنا ظننا انه اصابه جن اطلب لنفسك من يقتلك اما نحن فلا نقتل صبينا قالت ورجعت به إ ل ى دياري خائفه ان يلحقني واياه شر فاجمع امر القوم وزوجها ان يردوا الصبي الى امه خوفا عليه وخوفا مما جرى قالت فرددته و أ ن ا أ ك ث ر ر غ ب ة فيه من ذي قبل ف إ ن هذه إ م ا ر ا ت لم تكن في صبي غيره ولكن خوفي الشديد عليه حملني على رده ل أ م ه وجده حتى أ خ ر ج من أ م ا ن ة حضانته قالت فلما جئنا م ك ة ووصلنا وادي تهامه كان الناس في سوق والوقت نهار فدخلنا في الناس بغيه ان نشتري بعض حاجه لنا فغفلت عنه فترك يدي واختلط بالصبيه فلما التمسه لم اجده ف ا ن ض ي ن ا ن ه ا ر ن ا ونحن نبحث عنه ثم اضطررت ان ادخل م ك ة وقلت يا عبد المطلب لقد قدمنا اليكم بمحمد ولم يكن موعد قدومنا فالعام لم ينته ي قد قدمنا اليكم بمحمد ولما كنا في اول السوق اضللته في الناس و ا ن ض ي ن ا نهارنا فلم نجده قالت فقام الشيخ حزنا وضجت قريش كلها وقام عبد المطلب عند البيت اي عند ا ل ك ع ب ة ومعه و ر ق ة ا بن نوفل واصب من عينيه جموعا ورفع يديه وهو يدعو ويقول مرتجزا لا هم وهي اللهم لا هم رد لي راكبي محمدا اي المسافر الذي قدم ل ا ه م رد لي راكبي محمدا اردده لي واتخذ عندي يدا اي هذة, هذه يد وفضل منك لن انساها بل اشكرك عليها اللهم انت الذي سميته محمدا يذكر انه قد امر بتسميته محمد يوم ولد قالت ثم ركب وخرج يبحث وتبعه و ر ق ة ا بن نوفل فما ان خرج من ارض الحرم حتى سمع هاتفا ينادي لا ت ح ز ن و ل ا ت ض ج فان لمحمد ربا لن يضيعه قالت فصاح عبد المطلب اين اجده قال فقال له الهاتف تجده بوادي ت ه ا م ا عند ا ل ش ج ر ة ا ل غ ر ب ي ة قالت فركب وتبعه ورقه بن نوفل ف أ ت ي ن ا ه تحت ش ج ر ة وهو يلعب بغصن من أ غ ص ا ن ه ا يجزبه وينظر إ ل ي ه قالت فوقف عبد المطلب وقد مضى عليه عام إ ل ا قليل لم يره فوجده قد نمى نموا فقال يا غلام من أ ن ت فقال الغلام أ ن ا محمد ا بن عبد الله ا بن عبد المطلب فقال له عبد المطلب وانا جدك فدتك نفسي واعتنق الغلام ة واخذ يبكي وقبل و ر ق ة ا بن نوفل ر أ س ه ثم رجع الى م ك ة وهو امامه على قربوس الفرس ثم نحر عبد المطلب عشرين جزورا اي جملا وبقرا وغنما واولم ل أ ه ل م ك ة اجمع قالت امنه يا ح ل ي م ة ما حملك على رد محمد ولم ينتهي العام الذي اردته فقلت قد ربيت وقد وفيت واحببت ان ارده اليكم سالما معافى خ ش ي ة الوباء والاحداث قالت ما هذا ش أ ن ك اصدقيني ولن ادعك ترجعي من م ك ة الا ان تخبريني ق ص ة محمد ما الذي جرى لولدي قالت فما زالت بنا فقلت لها أ ص د ق ك ولكنه أ م ر لا شان لنا به قالت حدثيني ولا تخشي شيئا فحدثتها من أ م ر ه ما كان أ ي عن ح ا د ث ة ش ق ة الصدر قال فنظرت آ م ن ة إ ل ي ن ا وتهللت فرحا لم تجزع ولم تحزن كما تحزن أ ي أ م لو علمت أ ن ابنها شق بطنه قالت فتهلل وجهها ونظرت إ ل ي ن ا وهي م ط م ئ ن ة وتقول بملء الفم يا ظئر والظئر هي المرضع يا ض ئ ر أ ت خ و ف ت عليه الجن والشياطين قلت نعم قالت لا ليس للجن والشيطان على ا ب ن سبيل لقد كان من ا م ر حمله وولادته ك ذ ا وكذا وعادت علي حين وضعته وضعته لا كما يوضع ا ل ص ب ي ة لقد وضعته ساجدا معتمدا على يديه موميا ب ر أ س ه الى السماء وبرز معه نور اضاء لي قصور بصرا من ارض الشام وسمعت هاتفا ينادي بان ي سمي محمدا يا ح ل ي م ة ق ا ن ابني هذا له ش أ ن فدعيه عنك وانطلقي ر ا ش د ة قالت واكرموني خير ما تكرم ح ا ض ن ة او مرضعه فتركتهم اليه ولم اره بعد الا مرتين بعد زواجه من خ د ي ج ة جئت اشكو اليه س ن ة فكلم خ د ي ج ة فاكرمتني خير ما يكرم سائل لكريم و ر أ ي ت ه م ر ة اخرى بعد غ ز و ة حنين فاسلمت على يده رضي الله عنها وارضاها والى ت ت م ة حديثه بعد رجوعه الى م ك ة الى ج م ع ة ق ا د م ة ادعوه وانتم موقنون بالاجابه و ع و د ة الحبيب المصطفى ص ل ى امه ل ل عليه ل ه و س إلى أ م كي تقر به عينها وكي تنعم أ ر ض الحرم بالنور النبوي وعن ح ا د ث ة شق الصدر قد تكلمنا بالتفصيل ولكن كما أ ل ف ت م ف إ ن ن ا نتناول الحدث في ج م ع ة أ و في خ ط ب ة ثم نعقب عليه في التي بعدها متناولين ا ل ح ك م ة من ذلك وليكون ربط الحديث بعضه ببعض فلا ا ع ا د ة عن حديث شق الصدر ولكن نقول ما ا ل ح ك م ة من ان يولد النبي صلى الله عليه وسلم وفيه تلك ا ل ع ل ق ة السوداء المسماه بحظ الشيطان مكان ا ل و س و س ة والغمز ولم يولد نقيا مجردا منها كما ولد مختونا وقد أ ش ر ن ا إ ل ى ذلك في حديثنا عن ولادته قد ولد مختونا مقطوع خ ت و ن ا م ا ل س ر ة إ ذ ا قد أ ز ي ل ت عنه الفضلات والزوائد فكان أ ك م ل مولود على ا ل إ ط ل ا ق فما معنى أ ن يولد وفيه تلك ا ل ع ل ق ة التي ي حظ الشيطان ثم نحتاج أ و يحتاج ا ل أ م ر إ ل ى ح ا د ث ة شق صدر وهو طفل في ا ل ر ا ب ع ة من العمر الجواب على ذلك إ ن تلك ا ل ق ل ف ة ا ل م ز ا ل ة في ا ل خ ط ن والطهور أ م ر حسي مرئي فوجودها في ا ل خ ل ق ة أ ص ل ا أ م ر زائد عن ا ل ح ا ج ة فجاء التشريع ي أ م ر ب إ ز ا ل ت ه ا فلو ولد صلى الله عليه وسلم وهي م و ج و د ة فيه ثم أ ز ي ل ت بفعل فاعل من البشر كانت الخلقه تحتاج إ ل ى التكميل وامر مرئي إ ذ ا ولد فيه ز ي ا د ة واحتاج إ ل ى تدخل بشري أ م ا موضوع حظ الشيطان في داخل القلب أ م ر لطيف معنوي غائب عن الحس و ا ل م ش ا ه د ة فلو ولد وليس للشيطان فيه حظ من يدري عن ذلك ومن يعلم به ومن يستطيع أ ن يفتي ب أ ن ه قد ولد كذلك قبل أ ن ينزل عليه الوحي فينبئ هو بذلك أ ر ا د الله لنبيه هذه ا ل ب ر م ج ة ب أ ن يكون طفلا بين ا ل أ ط ف ا ل مميزا وحديث أ ه ل مكه حوله حديث معين عن ط ب ي ع ة ولادته ا ل م خ ت ل ف ة عن و ل ا د ة سائر الاطفال وان يشير الى هذا الحدث وهو ليس في م ك ة بل عند حليمه حتى لا يكون حديث امه وجدته وعمه ممن يمكن ان يجعلوا لوليدهم ش أ ن ا بين الناس بل جاء الحديث من ديار بني سعد من الباديه ة ولما ل حدثت ح ي لم تكن ح ل ي م ة ا ل م ح د ث ة وحدها ولا التي ش ا ه د ت لقد شاع الخبر حتى علم به القاصي والداني ب أ ن ه قد تم أ م ر غير عادي وغير م أ ل و ف ب أ ن ينزل رجال عليهم ملابس بيضه من السماء ف ي أ خ ذ و ن هذا الصبي فيضجعونه فيشقوا بطنه ثم ي خ ر ج منه شيئا ويسمع هو وينبئ هذا حظ الشيطان منك يا حبيب الله فكانت ع م ل ي ة شق الصدر و إ خ ر ا ج ا ل ع ل ق ة وفي هذا السن بالذات وبعد أ ن كادت أ ن تتم ف ت ر ة ا ل ح ض ا ن ة والرضاع أ ب ل غ في إ ظ ه ا ر ش أ ن محمد صلى الله عليه وسلم وجرت هذه قبل أ ن تتم السنين ا ل أ ر ب ع حتى تضطر حليمه الا تخفي ا ل أ م ر حين ردته قبل تمام ا ل أ ر ب ع و س أ ل ت ه أم أ و س ل ت ه ا أ م ه آ م ن ه ما حملك على ردته يا ظ ئ ر وقد كنت ح ر ي ص ة على بقائه عندك اكثر اذا الوضع يستدعي التحقيق والاستفسار حتى صرحت بكل ما جرى م ت ح و ف ة عليه فشاع ا ل خ ض ر بانه كان له حدث غير عادي جاء الوحي و يثبت ذلك أ ل م نشرح لك صدرك فرد النبي صلى الله عليه وسلم الى امه وتحقق ن س ع حظ الشيطان منه فلم يثبت عليه منذ طفولته الى ان قال للناس اني رسول الله اليكم لم يثبت عليه ك ذ ب ة و ا ح د ة حتى لقب بالصادق الامين وفي هذا استدل هرقل عظيم الروم حين س أ ل ركب الشام من تجار وعلى ر أ س ه م ابو سفيان بعد ان جاءته ر س ا ل ة النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه فيها الى ا ل ا س د ا م و س ن أ ت ي اليها بالتفصيل ولكنه موطن استشهاد قال هرقل لابي سفيان وقد قدمه وجعل قومه خلفه فحين س أ ل و ه لم ا صنعت هذا قال جعلت قومه خلفه حتى إ ذ ا كذب كذبوه لا يخشونه اما لو كان يراهم ويرونه لخجلوا أ و خافوا من تكذيبه ف أ خ ذ ي س أ ل أ ب ا سفيان وهو بالصف ا ل أ و ل ورجالات قريش من ا ل ت ج ا ر ة وراءه و أ و ص ا ه م ان إ ذ ا كذب أ و مئوا الي ب أ ع ي ن ك م أ ن ه غير صادق فيما يجيب فكان من أ س ئ ل ت ه هل جربتم عليه كذبا قبل أ ن يدعي م د ع ى قال ابو سفيان ولا يستطيع ان ينكر لا لا ورب ا ل ب ن ي ة رب ا ل ب رب ن ي اي ة ا ل ك ع ب ة كانوا يحلفون برب ا ل ك ع ب ة وهو الله لا ورب ا ل ب ن ي ة ما جرب عليه الكذب صغيرا ولا كبيرا فقال هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله ا ذ ا هو رسول الله موطن استشهاد فقط ولنعد ل م و ا ص ل ة حديثنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى امه وهو في الرابعه من العمر ومكث معها ما شاء الله له ان يمكث عامين او اقل من العامين بقليل يشد باليوم شباب غيره في شهر في كنف امه وجده ولما اتم من عمره ست سنوات وهو يعيش في مدنيه مكه ويرى في العامين وفود الحجيج وطوافهم بالبيت وقد س أ ل واستفسر لماذا, يطوف الناس هنا؟ لماذا ياتوننا ط و ف ل لماذا ن هنا ا س ي أ هؤلاء من خارج م ك ة استفسارات سائر ا ل ص ب ي ة عن الامور التي لا يعوها فاعلم ان هذا البيت لله وان الناس يطوفون به وان م ك ة ق ب ل ة حجيج العالم عندما اتم ا ل س ا د س ة كان ي س أ ل عن ابيه حين يرى الصبية يقولون هذا أ ب ي أ و يجري الصبي إ ل ى نحو أ ب ي ه ف ي س أ ل أ م ه أ ي ن أ ب ي ف أ خ ب ر ت ه أ ن أ ب ا ك قد مات قبل أ ن تولد يا بني و أ ن ا حامل بك أ ي ن قبره يرى الناس يزورون المقابر قالت قبره ليس هنا قبره في يثرب ولم تكن م ع ر و ف ة ب م د ي ن ة قبره في يثرب وحدثته كيف ارتحل إ ل ى تجارته وكيف مات هناك ودفن في م د ي ن ة يثرب ر أ ت امه ان من الواجب عليها و ذ ان ك الهام م الله ان تزيره اخوال ابيه وبالاصل هم اخوال ابيه لا اخواله واخوال الاب يعتبرون اخوالا للصبي فان ام عبد المطلب وهي س ل م ة بنت ع م ر ا ل ن ج ا ر ي ة ام عبد ل م سلمة ط ل ب ب ن ت عمر ا ل ن ج ا ر ي ة هي من بني النجار من ي ث ر ب فهذه هي الخؤوله التي كان ينتسب إ ل ي ه ا النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ن هم أ خ و ا ل أ ب ي ه عبدالله ف ا س ت أ ذ ن ت ا م ن ة شيخ م ك ة أ ن يرسلها مع ق ا ف ل ة إ ل ى يثرب لتزور بني النجار وهي ا ص ض ا منهم فهي زهريه وليزور النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تكن تعرف أ ن ه نبي آ ن ذاك ليزور محمد قبر أ ب ي ه و أ ع ر ف ه على أ خ و ا ل ي ابي حاول الشيخ بلطف أ ن يثنيها عن هذه ا ل ر غ ب ة وتلك ا ل ر ح ل ة لما يعلم ما فيها من م ش ق ة على ا م ر أ ة ض ع ي ن ة وصبي في هذا السن إ ل ا أ ن ه ا أ ل ح ت فلم يرد لها طلبا فجهزها و أ ر س ل معها ب ر ك ة ا ل ح ب ش ي ة أ م أ ي م ن ح ا ض ن ة للنبي صلى الله عليه وسلم فخرجا من م ك ة على بعيرين ب ر ك ة تحضن النبي و ب ص ح ب ة آ م ن ة و ب ر ك ة هذه أ م ة لعبد الله و ا ل د ه إ ذ ن هي أ م ة له ب ا ل و ر ا ث ة خرجوا مع ق ا ف ل ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة ونزلوا على دار ا ل ن ا ب غ ة من ب ل النجار التي فيها قبر عبد الله بن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم و أ ق ا م و ا هناك شهرا تحدث ب ر ك ة وقد عاشت إ ل ى أ ن أ د ر ك ت ا ل ب ع ث ة و أ س ل م ت رضي الله عنها و أ ر ض ا ه ا وتحدث ب ر ك ة مما جرى معها ومع امنه في إ ق ا م ت ه م الشهر في يثرب تقول كان يختلف إ ل ي ن ا يهود يختلف أ ن ي ج ي ء و ي ذ ه ب ج م ا ع ة تلو ج م ا ع ة وواحدا بعد واحد يختلف الينا يهود ينظرون إ ل ى محمد وهو يلعب بين ا ل ص ب ي ة ثم يتحدثون فيما بينهم حتى ت ج ر أ رجلان منهم يوما وقالا لي يا ب ر ك ة أ خ ر ج ي لنا أ ح م د فقلت ما عندنا أ ح م د ق ا ل ذاك, ذاك الفتى القرشي قالت هو محمد وليس أ ح م د ق ا ل محمد هو أ ح م د واحمد هو محمد الفتى القرشي اخرجيه لنا قلت ما شانكما به قال نحب ان نراه قالت فاخرجته وكنت ح ر ي ص ة عليه فالناس قبل ان ي أ ت ي ب ع س ة نبينا وقبل ان ينزل في ا ل ق ر آ ن ش أ ن اليهود العرب بفطرتهم ومخالطتهم لليهود لا يامنون م مكرهم ن ن و ل ي مكرهم قوم جبلوا على المكر وسوء الخلق ونقط العهود ووجود الله حتى كان من شيمتهم ع د ا ؤ ه م لانبياء الله فكيف بالمؤمنين قالت وكنت ح ر ي ص ة عليه لا اغفر ببصري ماذا يصنعون خ ش ي ة ان ي س ي ء و ا للغلام قالت فنظروا في عينيه ثم نظروا في قدميه ثم ق د خ ل احدهما يده إ ل ى كتفه و أ ز ا ح الثوب ونظر إ ل ى خاتم ا ل ن ب و ة عند كتفه الايمن فقال لصاحبه هو هو ورب موسى وعيسى قال أ و ا ث ق قال نعم هذا نبي هذه ا ل أ م ة وهذه دار هجرته وليكونن بها من السبي والقتل ما لا يعلمه إ ل ا الله وكأن المتحدثة من رجال الدين عندهم و ا ل آ خ ر ليس له علم ما عند هذا فكان أ ح د ه م ا يخبر ا ل آ خ ر تقول ب ر ك ة فوعيت ذلك كله فحدثت آ م ن ا فخافت عليه من يهود ف ا س ت أ ذ ن ت قومها أ ن يردوها إ ل ى م ك ة في أ ق ر ب ق ا ف ل ة تكون قد اتجهت إ ل ى أ ر ض الحرم فلما جهزونا خ ر ج خرجنا مع ا ل ق ا ف ل ة كما جئنا ب ر ك ة و آ م ن ة ت ح ض ن ا ن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في ا ل س ا د س ة من عمره تقول فلما كنا ب ا ل أ ب و ا ء م ن ط ق ة بين م ك ة و ا ل م د ي ن ة وهي في منتصف الطريق أ و أ ق ر ب إ ل ى ا ل م د ي ن ة منها إ ل ى مكه ة فلما كنا بالأبواء كنا عن المسير واستمرت أ ي ا م ا وليالي فمرضت آ م ن ة من هذه ا ل ح ا ل ة وثقل بها المرض وخشينا عليها ولكننا ق ا ف ل ة في الطريق لا يوجد طبيب ولا يوجد من يهتم ب أ م ر ه ا غير من معها من ص ح ب ة الركض قال وما زالت تسقل حتى أ ع ي ت ا ل ق ا ف ل ة عن الرحيل وذات ل ي ل ة وقد ثقلت والصبي يحوم حولها وقد حدثته وهي في دار ا ل ن ا ب غ ة عن الموت قال لها لم ا لا يخرج أ ب ي فينظر إ ل ي ن ا ويكلمنا قالت يا بني إ ن ه ميت و إ ن الموت ينزل بكل بني البشر ف إ ذ ا نزل ب ا ل إ ن س ا ن فارق أ ه ل ه فدفنوه تحت التراب لا يرجع إ ل ي ه م أ ب د ا ولا يرونه على قدر ما يستوعب عقل الصبي صورت له م س أ ل ة الموت انه الفراق الى الابد ولم تكن تعلم ب ا ل ق ي ا م ة حتى تقول له ي ل ت ق و يوم ا ل ق ي ا م ة فعلم ان الموت يفرق بين الحي والميت الى الابد لا يراه وفي هذه ا ل ل ي ل ة نزل الموت ب ا م ن ة فهي تحتضر والصبي عند ر أ س ه ا لا يدري ماذا يدور الا انها م ر ي ض ة فهو لا يجعل المرض فلما أ ح س ت أ ن الموت قد ب د أ يدب ب أ و ص ا ل ه ا أ ش ا ر ت إ ل ى ب ر ك ة أ ن قربوا الصبي إ ل ي فقربوه إ ل ي ه ا حتى مسته بيدها فمسحت ر أ س ه ووجهه وهي تنظر إ ل ي و أ ر ا د ت أ ن تودعه بهذه ا ل أ ب ي ا ت تقول ب ر ك ة فارتجزت أ ب ي ا ت ا وقد ضعف صوتها وكاد يخفت ق و ل بارك الله فيك من غلامي يا ب ن ابن الذي من ح و م ة الحمام فودي غداه الضرب بالسهام أ ي عن أ ب ي ه عبد الله حين كانت له ح ا د ث ة الفداء ح و م ة الحمام د ا ئ ر ة الموت نجا وفدي منها يوم الفداء بارك الله فيك من غلامي يا ابن الذي من حومه الحمام فودي غداه الضرب بالسهام بمائه من ابل سوام ان صح ما ابصرت في منامي فانت مبعوث الى الانام تبعث في الحل والحرام ودين ابيك البر ابراهام فالله ي انهاك ب ي ن عن الاصنام الا تواليها مع الاقوام وصيه امه الا توالي الاصنام مع قومك تقول بركه فحفظت ذلك منها فلما اتمت ابياتها, والعرب كلهم كانوا أهلا لقول وارتجازه. فلما أتمت أبياتها وقد ا ل ع ر ب خنقتها العبر قالت كلمات قالت كل جديد يبلى وكل كبير يفنى وكل حي ميت واني ميت ة ولكني قد تركت خيرا وولدت طهرا ثم اغمضت عينيها فماتت فاخذ الصبي يكلمها وهي لا ترد وايقنا بموتها فحاولنا ابعاده عنها و ت غ ط ي ة وجهها فافر